جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم هذا سائل يقول هل الدعوة إلى التوحيد ينظر فيها إلى حال المدعو كجهله بالأسماء والصفات ونحوه الدعوة إلى التوحيد بها يبدأ بها يبدأ لكن النظر إلى حال المدعو يكون من أجل طريقة الدعوة وطريقة تقرير التوحيد وإزالة الشبهة التي تكون عنده ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب وهذا أخذ منه أهل العلم أهمية معرفة الداعي بحال المدعو وإلا فإن الجميع يبدؤون بالدعوة إلى التوحيد قال فليكن إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله نعم جزاكم الله خيرا هل الفرد من أسماء الله تعالى الفرد ليس من أسماء الله من أسمائه الأحد ومن أسمائه تبارك وتعالى الواحد والفرد يخبر عن الله به الفرد أي الذي تفرد معنى الفرد أي الذي تفرد بالجلال والكمال والعظمة سبحانه وتعالى لكنه لم يأتي ما يدل لم يأتي في القرآن والسنة فيما أعلم ما يدل على أنه من أسماء الله نعم يقول ما الفرق بين الإخلاص والصدق ما الفرق بين الإخلاص والصدق الإخلاص والصدق أعمال تعبدية يقوم عليها دين الله سبحانه وتعالى بل لا يقبل الدين إلا بالإخلاص والصدق في لا إله إلا الله لابد أن يقولها مخلصا صادقا وفي جميع عباداته وقرباته يجب أن يأتي بها مخلصا صادقا والإخلاص يعرف بنفي ضده الإخلاص ينافي الشرك والرياء والصدق ينافي الكذب فالمخلص الذي يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والصادق الذي يكون في عبادته وإقباله على الله صادقا مع الله وصادقا في تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فالإخلاص فيه إفراد النية والصدق فيه اجتماع الهمة والصدق فيه اجتماع الهمة وحسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى. فيكون مخلصا لله ومجتمع قلبه على الإقبال على الله ومجتمع قلبه على الإقبال على الله سبحانه وتعالى صادقا معه من المؤمنين رجال صدقوا معاهد الله عليه نعم. أحسن الله ليكم يقول السائل كيف نبين للذين وقعوا بالشرك بزعمهم وهم يقولون أنها تقربهم إلى الله عز وجل أعد يقول كيف نبين للذين وقعوا بالشرك بزعمهم أنها تقربهم إلى الله هؤلاء يبين لهم بمثل هذه الحجج الذي قراناها الآن عند المصنف رحمه الله فيه بيان شافي وعلاج نافع وحجج بينة ووضحها المصنف رحمه الله تعالى منها تقريره رحمه الله أن هذا التقرب واتخاذ الشفعاء والوسطاء هو فعل المشركين ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وايضا يكون بيان ذلك بايضاح لا اله الا الله التي لا يحسن فهمها من يتخذ يتخذ الأنداد التي تقربه بزعمه الى الله وتكون له شفيعا عند الله سبحانه وتعالى وببيان أن العبادة حق لله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وبيان أن الدعاء عبادة والعبادة حق لله سبحانه وتعالى وتلاوة الآيات في هذا المعنى ومن أظل ممن يدعو من دون الله ونظائرها من الآيات فإذا بينت له هذه المعاني بالرفق واللين وحسن البيان وكتب الله سبحانه وتعالى له الهداء اهتدى والمهم أن يجتهد الداعي في بيان الحق وتقريره بالحجج والدلائل مع الرفق بالمدعو وأما الهداية بيد الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين لكن المهم أن يجتهد الإنسان بإقامة الحجة وبيان الدليل والرفق بالمدعو لعل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له هداية نعم يقول أحسن الله عليكم ما حكم من إذا اعتقد شخص جواز الصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله مع أنه لا يصرف الاعتقاد وحده اعتقاد جواز صرف العبادة لغير الله الاعتقاد وحده كفر بالله سبحانه وتعالى ناقض للإيمان لأنه لا يصح الإيمان إلا باعتقاد أن الله هو المعبود بحق فلهذا هذا أساس يبنى عليه الدين فمن اعتقد أن غير الله يستحق من العبادة شيئا وإن لم يعبده يكون كافرا وان لم يعبده يكون كافرا ومن اعتقد حل الزنا ومن اعتقد حل الزنا واباحته مع علمه بحرمته بالادله يكون كافرا وان لم يزني ومن زنى معتقدا حرمه الزنا يفعل ذلك عصيانا لا يكفر لا يكون بذلك كافرا لكن من اعتقد حل الزنا وإن لم يزن في حياته قط يكون بهذا الاعتقاد كافرا الاعتقاد هو الأساس الذي يبنى عليه الدين فمن اعتقد أن غير الله يستحق أن تصرف له العبادة وإن لم يصرفها له يكون بذلك كافرا بالله العظيم والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على رسول الله